إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أفقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة يَأْمَلُ مَنْ يَفْعَلُ ذَرَّةَ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَنْ يَفْعَلُ